ب ِ س ْ م ِ اللَّهِ ا ل ر َّ ح ْ م َ ن ِ الرَّحِيمِ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَئِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا س َ ي ع ل م و ن أ َ ل َ م ن َ ج ْ ع ل ا ل أ ر ض َ م ِ ه ا د ا و َ ا ل ْ ج ِ ب ا ل أ َ و ت َ ا د ً ا و َ خ َ ل َ ق ْ ن َ ا ك ُ م أ َ ز ْ و ا ج ً ا و َ ج َ ع ل ن ا ن َ و م َ ك م س ب ا ت ا و َ ج َ ع ل ن ا ا ل ل ي ل َ ل ِ ب ا س ً ا و َ ج َ ع ل ْ ن ا ا ل ن َّ ه ا ر َ م َ ع ا ش ا و َ ب َ ن َ ي ن ف َ و ق َ ك ُ م س َ ب ع ش ِ د َ ا د وَجَعَلْنَا سِرَاجًا و َ ه َ ا ج ً ا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ آ ل َ ف َ ا, ا ف َ إِنَّ ي و م ا ل ف َ ص ل ِ ك َ ا ن م ي ق ا ت ً ا يَوْمَ ي ن ف َ خ ُ ف ي ا ل ص و ر ِ ف ت َ أ ت ُ و ن َ أ َ ف و ا ج ً ا و َ ف ُ ت ح َ ت ِ ا ل س م ا ء ف ك َ ا ن َ ت أ َ ب و ا ب ا و َ س ي ر َ ت ِ ا ل ج ب ا ل ُ ف ك َ ا ن َ ت س َ ر ا ب ا إ ِ ن ج َ ه ن م َ ك َ ا ن َ ت م ِ ر ص َ ا د ً ا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 وَكَذَّبُوا ب آ ي ا ت ن َ ا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أ َ ح ْ ص َ ي ن ا ه ُ كِتَابًا ف َ ذ و ق ُ و ا فَلَن ن َّ ز ي د َ ك ُ م إِلَّا عَذَابًا إ ِ ن ل ِ ل م ُ ت َّ ق ي ن َ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا و َ ك َ و ا ع ِ ب َ أ َ ت ْ ر ا ب ً ا و َ ك َ أ س ا د ِ ه ا ق ً ا لا ي َ س م َ ع و ن َ فِيهَا لَغْوًا و ل ا ك ِ ذ ا ب ً ا ج َ ز َ ا ء مِّن ر َ ب ِّ ك َ ع َ ط َ ا ء حِسَابًا ر َ ب ُّ ا ل س م ا و ا ت ِ و َ ا ل ْ أ َ ر ض وَمَا ب َ ي ن َ ه ُ م َ ا ا ل ر َّ ح ْ م َ ن ُ لا ي َ م ل ِ ك ُ و ن َ مِنْهُ خ ِ ط ا ب ً ا يَوْمَ ي َ ق ُ و م ا ل ر ّ و ح و َ ا ل م َ ل َ ا ئ ِ ك َ ة ُ ص َ ف ّ ا لَّا ي َ ت َ ك َ ل َّ م و ن َ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ذَلِكَ ا ل ي َ و م ُ ا ل ح َ ق ُّ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ م َ أ ب َ ا